صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونبضلين آمين <قص mouths> سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعاه فجعله بساء نحواه سنقرئك فلا تنساها إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِ فَذَكِّرْ إِنَّ فَعْلَ الذِّكْرِ يَذَّكِّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ ها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صلح في إبراهيم وموسى.